نواری يَوْمَ نَقُومُ لِجَهَنَّمَ مَأْوَاهُمْ تُرْفَقُونَ هَل مِن مَّن فِي مَن خَشِيَ الرَّحْمَنَ نَزَّلَ الظِّلَّ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَمُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ من كان له قلب أو ألق السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بين ستة أيام وما مسنا من ربوب فاصبر <تصفيق> على ما يقولون وسبح بحمد قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجوب یو میون ددی مکنی یو مس ذلك يوم الخروج <تصفيق> <تصفيق> إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرًّا ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا إِن كُنَّا صَادِقِينَ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ نئی فَذَكِّرْ ک قُرْ آلَ مَن يَخَافُونَ عِيد صَدَقَ اللهُ